Wegen de sprekers van en de شرع الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحم ما لا طاقة لنا به واعف عننا واغفر لنا ورحمنا أتَمَوْلَانَا فَصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ من أذكار, من أذكار المساء أمسينا وأمسى و أمسى الملك لله و لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي الله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 وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أمسينا على فطرة الإسلام وكلمه الاخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة امسينا على فطره الاسلام وكلمه الاخلاص وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومله ابينا ابراهيم حنيفا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 ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صلي وسلم, اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن لك حميد مجيد